وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويه بيمينه سبحانه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويه بيمينه صبحانه صبحانه وتعالى عما يشركون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 117. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل 119. وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا 110. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العالم 119. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين 110. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حَتَّ بَابَهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُواهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِل ذقنا وعده واورثنا الارض نتبو من الجنه حيث نشاء فنعما اجر العاملين وترى الملائكه تحفنا من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكه